الرسول يدعوكم في أخرىكم فأتابكم غم بغم فأتابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَأْ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 119. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 110. إن ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكون الذين كفّوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عند 114. في قلوبهم 115. والله يحيي ويميت 116. والله بما تعملون بصير 117. قتلتم في سبيل الله أو متتم من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله ل كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 119. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل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 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاغونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 يُبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اشْرَكَنَ اشْرِكِي سَغَالِيَ لَذَاتَنَادِي وَهُنَاكَ الْمِيدَاءَ يَعْشَرُ الَّذِي إِنْ kullu sabahina tafsir ka quran ka kariim ka siddeediyatoona ayadoor 40 ka kaama ayada 40 iyo 37 ka fiil labana min suurati nafsi u وحياليه داعي أيينه قجرني إلا عوان أيها ذا اللي قجر إياه وعن ربي سبحانه عز وجل في المعنى الدنقاسييي سيدي غزواته أول عضي ماركي هورا أو دقالك باللوضي إن مسلمين تقوس هشي ماركي مسلمين تاي بيقات أرنيه اللي أولا بالله ما يكمر مهد رسولك إبا خلافاننا إن لجباي حتى نماركي دمبه شد حد واتان هسه كلعدي اولا قولي يا قرقار بالله في لاي ولا واي ثانيا قول درادعدي حق باغو اي تراحيها دا داوا لبذا دي با سمكاي دعه ايا دي با سمك لبذا ما كد هوين عليه سلامه اي أي بشياطين و عيباهيا بشري الجن ولا الذي لي ما كي رسولك ولا دليلي وحى منافقين إيمانك هو كيرا إن الله تعالى قال لمضاد يكون نقضا بيجوا عن صدقه وحى إيمانك هو وينانا تريد ولنبعل خراراتي ما رشيب ألقيني ما أنت رسولك ولا دليلك أودعك وجودك أولي وحنا كنوريا وراء وين بعد عاي كل كم تصل وو إلا غير وحى من أنت قرتي وصدق الله عيسى يقول وَلَقَدْ صدقكم الله وَعَدَهُ إن تحصنهم بإذنه كل هذا أمر كإبكت جلما يزن خديجوس يجاركوا الذين يبغون أويل كتاب الله لغلبنا أنا والرسول وإنا جندنا لهم الغالبون وكان حظا علينا نصر المؤمنين إن لن ننصر والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم وحا صيبوه إبا والذين رمائي وإذنك قال هذا مركبه الرئيسي فود الله إسقوق هذي إذنك قلق عنسك رئيين قال ذي وائريين ودعوا هذين فليلا ما تنباد كدشين كما قبل ذي حرمت وذي بعض غفزتين وإنتا لكن حتى إذا فشلتم حتى أطبيق أذنك وهو تنازعتم رسولك فريكم مرانتين وهو رسولك هذا لا إنما كان قول المؤمن اذا اؤمن الى الله ورسوله ان بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا ولايكم الغافلون كل كان وحي بكوت ليي ام الرسول كنت ليي من خياركم وصدق الله في قوله وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا <تصفيق> من يتربك <تصفيق> الرسول كي يقول عبدي عبد لاذا اختيار بن لا ها إشيام بالله اعتبارا وما يعصي الله ورسوله وفقط بالله لا لهم وبين من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم كأسي نمدي يا تشجيع في قلبي جين اللقبي جي منكم بالعيد جادي جي كاردي فحقي ديك الزوالباتي حقنا ديك الزوالباتي لي يبقي والذي أنت غبى، والذي أنت بنائي، محلنا غلو خلاف عيسان، ها هو الدنيا هو عن قل كاجيسان، هذه قارة دي لجبي، نبغى جبتي قانت اللجوء دقي، رسول عادلة ما ملايا، قنتي نويدي سو قاريسا، هماك مع عيسى قادن، أنت أصول لفاتها تعيد على مر كعقاب، تنبلا مدر ولا قد عفى عنكم، والله يفضل على المؤمنين، وظرفية إذ وحاككو هيرانتها ولا قد عفا عنكم ولا قد عفا إبعث عنكم حقينا إذ قربوا إذ عفيا تسعدون كالعراريسين هذه اللي بقانا يقول الله جابو إلا إسكوار قبو شرفل وقبو وماركام مالينة اللي إسلام أرو وحاكي العساني يوائيال كاللواتو نفتها بقى شرفل لكن هذه لا فرقه يبدأ نحن نفتها نذن حقه وارده نذن حقه قفل غفوزن لسعوني تنفر العمود إتوس إدول مركات كلا على ريسينه ولا تلوون أيضا وهاكني على عاد قفنا حصولك واحد يا ملك ما إذاً دين عرور ما إذاً دين حوين ما إذاً دين قفضي دي ممضنا أيضا عريس ما إذاً والرسول صوبني يدعوكم ويدين يا رأي في أخراكم قداشينا إلي عباد الله كنتوا مركب قارب ملوص ربع خلال بويدنك الجيران يا إلى يا إباد الله ولين ما لا دوني أبو ماعندن كودع يوكان فأصابكم إلى وحيدنكم مال مريئ غم من مروق أو مع ذلك يدعوا يدنك عليك مركبادي معي أنك دجن أي لب مروق Murukset kovat uou, siinä veder aikale, todavaten minun ei tule, todavaten kele gahdeina, noldeiko gahden, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin nolossa luokka, todavatenkin o dan maadoo adoon gubso ciyaana sabay khamman waamida ni khammin midka la lugu dare wa macay iyagii baad todobaat naga dilay la dhaawacay sharaf toddi lugu dheelay marka baad ma iyan ka digney hadii kale بسبب غمكم لرسول الله، مرك عصوبانهم مرجزين، أركيسين خلافتين إسعيين دردرزين، ومرك أي، يومي بكردي جمل، بعد ما كادن بسبابي أنك دعني، فعذبكم إلى واحد منكم أبا المريج غم مرق، بسبب غم من مرقت عصوبان عجلزين، سبب هذا لكي لا تعذنو، إن إذن أرحمان، ومرك دقاتان مرقت رسول، هذا هو أندي اللوداو. النبي والأولاد بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كل ما أمركي مرقتي رسول كانت قلسين وقاتين كانوا وحماها وقلت الرابع إذن قد عضي إيه قبورك اللايدين كايسي لفين اللايدين تلا اللايدين داواعي مثل قيم المالك لكي لا تحزنوا إنه يان مرقون على ما كيفاتكم إذن كتقين من النصر والغنيمة كل ما إذا انهلي كفا ما إذا اندقين طبيعا دل ولم ما كيل إذا كم رجول أصابكم من كل عين من القتل والجرح والهزيمة حقوا أنتم ولا دعوى حقنا أخيار نمادي أنتم كتاج أصفري أنتم مدينة خصري كانوا ينو عريش رفمل ولم ولا أصابكم والله أبد خبير قال بما تعملون سمينا إنسان ثم كذال انزل إبو أديج عليكم كركن من بعد الغم مروجتي والبهارك أي أمنة إلى أن بدجلي إين سودجلي نعاشا رم إلى إين كاني قف دقال كجيرة أو خطر اما إنه واحد له أما الذي لا يتعنتع سؤل الموضع ما موقعه سدوا كل الموضع ونصرنا الله عز وجل إين سودجيو كل ك أصحاب سلامة قيود ولاد الإمام كله كامل كاه، بروك تكتب نبتقلي أوتيمد وينو المودن يبغو قنطو حسناء، أوجفتك دع عيسى الله ركاي، أما قلاد منافقين تاعي، ثم كم صورة كشو نبتقلي ده اللقمة ده جيني، قاردي ماشو إيه حاجة لقبها إيه مانتين دعتين، ومجالدينا نو... من وين؟ ألكين وهاك نقدن، كل أساس عبوا قيبي، ثم كجدلبا أنزل عبدي جيي، عليكم أيها المسلمون. فكيني مسلمين اصحابوا رسول الله من بعد الغمي مركتي إذن كد علي قلاشت أما نتنفد قليو أيها يا بكر كينكد جيي نعاسا للمؤ دماني هدو وألا قرقاري يغسى نعاسك ووحو طبالي طائفة تنكوح منكم إذن كميدا مؤمنين أما المنافقين تبع فاوليمان وطائفة تنكوح قد همدهم وعن مرجيسي أنفسهم نفتو ذكرية حقات كباحة إلمؤ ويادد يا دل يا دين يا رسول نحن دنا ملا هذه انت دع دع همدهم وهمر انفسهم نبتوا ذكليته يا ضنون كحد على بعض وحيم ملايين إلهي أبوين غير الحب ملا إله بالله ملايو أيام بنانا وحيم ملايين ضن الجاهليه جاهليه ذم ملا ظن فني جاهليه لو حو الى سُبْحَانَهُ وتعالى كتاب بس كريم هدوكو الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين فإنه أقرقار أيوه إنه ما ليس المؤمنين فإلا دبرقوين أيوه النقل لقلقا أيوه ملا فلحون ملا هذا فلحون كلك في صورة الفتح بينهو تجدون منافقين تمركي ربك الله سبحانه بل ظننتم اللي ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا ذلك في ووازنتم ذنب السوء وكنتم غواضا ضوره كل كاسر دي وعز وجل حد يغوص او يوكييري انا عند واني ابدي به فليضمن بما شاء انيغا اتون كاغا وغا مريست كل كاله كا أحد واناكسن سبحانه عز وجل حق سنه وانا مبلغه كل كلو نسوء بالله كفروا إلى اي مركز أما الأمة ليست كالودي وظننتم ظن صوه وكنتم قوما بورا دائما وأبدا إله ونأكبر الله ملايه وحتى المؤمنين ظنوا بالمؤمنين خيرا ونأكبر الله ملايه وأن الجاهلية أي ملايه كعرس يقولون هذا الكوديو وإلى ذا حلنا من الناس ذي من الأمر تلذا من شيء من الناس ذي خاص بيسوحان ثانيا المنافقين وعلى على يوم عيله وأنا رسوله خيار ملهم قصبا ما شأن له وكان هذه تلملا ويديو أغلقه وحنلا جاسيو أنا جمع ما شأني ما لنا سان يقول رسول الله وعتر هذا إن الأمر كله لله كله لله لو إن الأمر أمرك كله إذا أمر اللواء كذي أمرك كله لليحي ممتجل بادوي إن الأمر كله أمر لذلك بالله بخلية عليه كله هذا الكلام يقول عبد الله ترى ما أن هين تصلق مغلي من يقرن أياً نواكنا إلى رغفونا منافقين توحي قرين أياً في أنفسهم نفتوه الجد هذا ما هذا لا يبدون أياً موجني لك على رسولك يا طرب كاتي قرين يقولون وحي لو كان الله لا انا كم منافقين من الأمر الثلاثه يا مملك حتى ان شيء هو ما قتلنا ان لم ندرى فهنا ما غير من با يقول رسول سبنا وحاسره لو كنتم هذا اللهيدن في بيوتكم الذين وكان فيكم من كن من كتب عليه القتل قفوا كيس وإنه وان ان كنتم لقد درى الذين كن جرى لداره وعصوبنا الى الذين قوه كتب اللغدغ عليهم قركودا القتل دين حديد لوو قري وهم ما لا هيين الا ما باجيعهم مشريعه دلدغ أيو امان الله هيين امسرات القله والقدر متقنا من الرميش نيدم يبتلي الله اي بان ما في صدوركم لا شيء نوع كشغن او نفاق او بنانك لا اللين هو ما في قلوبكم إذن كمؤمنين لا بيالكين كده يدوح قصرا والله إيب عليم أنه يدوح قصرا لذاته الشجور لا بكده يدوح قصرا أما قلت المؤمنين هاي أهل دفتين الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين أيضا تقفر لي كميرة. إلى عفظه قال تعالى خبيو حجر إن الذين الذاتك تولوا عراري ومنكم إذن كمؤمنين تا إذن كميدا يوم ما للعراري التقل جمعان أي لماذا كوحود كل ميت أتولي يوم الزعف مرحب المسلم يقال الله بريراه تقالك ماذا على إسلقه ما ننته بقال الله بغضا وكثيرا من الكبائر وان اللقعة وَصَدَقَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِغْتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيئَةٍ فَقَدْ بَغَلَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَحَنَّمْ وَبِيْسَ الْمَصِيْرِ بقى ذي مكان لبدا قربا قرآن كوهو قال هذا إلا متحرفا لقتال أو متحيه حداث بقى adna xeeliga saa halkaasii diini cararaya iska dig waxa uu la dandan leeyaa marka aqooguhu ka dambaan waxa uu la dandan leeyaa xukuumo kale bixeen waxaana daykuhu kulmawa ku dilayeen markay ku soo kale dheereeyaan ka ku soo gaare kale go ka Musliminto hakee tarkalleen mitä kuva kuvi tänne vaikoo, vaan antaa kuvi kohtaan, ei vaan kuva vaikoo kuvi kohtaan. ei suhutaruk, illa mätehärifä lihittälin, tai mätehärifä ilaa. Hän ei näe mitään. En tavarka jäänyt järjessä lukumogla. Alla homma, täräkä buden lava kov, eli ka لكن صدق يا فهديك ارى حوض النفط واما كل قولك ضدك مالين عراري من الذين ضدك تولوا عراري ومنكم دينك المؤمنين تايدنك مذا يوما مالين التقاء كل من الجمع اللفضة إذاً جمع الكفار وجمع المؤمنين قولك كل من إنما وحك لماها استجلهم وحاسم بالرحية اقتلوا لك أقول لفضي الشيطان إلي عران ماهين سيدان بمرد هو الجوفي معونا وغصو كبلاي إذا بعض ما شيء قاركي سو وغصو كبلاي أي كسبو كرافسه يرى أراد عف ليمان إياذني جعي إياه وحظا كلي وهي وغصو كبلاي مرد هو الجوفي مدينة الغصو صبري ولا قد إلى هو قد عاف الله اللواعفي أن محقا إن الله معبود حقا غفور إلى جي وهن يتوبتك ألا لا بذن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم أهدد حليم ألا دلغات بذن لا يعجل العقوبة إذا ما تدزيه على المستحقين هو عقابة متأكركة دلما ما تدزيه أوه جرنفه أبارو دلغات يتسعدون مركات على ريسينه ولا تلوون أيضا هكني جوكسني على أحد لأجل أحد قفنا درتي أيضا جوكسن والرسول صوبنه ويدعوكم إلينا في أخركم جلاسين فاتابكم إلى واحد قابل مريء غم من مروق أقول ويدل إلينا لا يدينك بوره لا يدين لا يدقام من مروق بكي لا تعذنو إن إذا تيران يون حدادو قاتل نظي إلا لاوعي والدلين اللفافي الحكال الدليل يقول حلا لاوعي بجانب الرسول لكي لا تحزنوا إن إذاً مرقون على ماكي إذاً أمرقون فاتكم من قتلي من النصر والغنيمة ولا ما إذاً أصابكم من كل حي من القتل والجرع والله إبا خفير حب أذال بما وعاد تعملون حني سمعين عيسان ثم كذلبا عندما يبدأ عليكم كركينا من بعد الغم ونبتقي كذلك أمنة بدبادوا من كتجيينا بدقليو نعاصن للمو يخشاط فولي طائفة غار مينكم يدينك يدينك ماذا وهو المؤمنون الخلص عادت إيمان كودا وطائفة كوحكة المنافقين وعفاء الإيمان قد أحمدهم وحمروك لي أنفسهم نفسه ذو كليتا وكلك دينتي يا مؤمنينتي يا الدنيا يا ضل في مذنة وضن يظنون وحي ملايين الله أبي خير الحق ما لا حق غيرك وأن الجاهلية جاهلية ذا ما يقولون وعيلا ذا حلنا ما نوسقنا ذا نوسقنا من الأمر تراضيا ما ملك من شيء وعما كل يا إلهي يقول صحبنا به أجواب إن الأمر ما ملك كله دمانتي لله أباله وصدق الله في قوله فسبحان الذي في يده ملكوت كل شيء وإليه ترجع أمر إليك دعني ذو كجرة أساقا معمولك إسكالي يخفونا ويقرين أيان في أنفسهم نفتوضا قده هذا ما ورأيكو قرين أيين لا يبدونا أيان موجينين لكاذيق صوبناها تقولون وحيلئيين لو قر كانوا وحان لها لنا أننا من الأمر معمولك يتلاذا شيء حتى أنوا أقول أننا يحبكو مليهم وأننا الأفضوبي وأننا لموهي ديني وأننا لدردري إذا تلاذا لأغيسي خيارنا ما قتلنا نلما بعدين ها هنا طرك أن خذكم الدمان كل يعن جو ليه أقولنا بالسبام لو كنتم منافقين في غين حدا في بيوتكم أقل إيمان الذين جذوه لا برزه وحد فدا الله الذين قوة كتب حاجة بالغون عليهم كرك هذا القتل دليل الذي له إلى مضاجعهم ما لايدن حدا جايان يجا إما الله والي يبتلي الله يبينه ذره ما في صدوركم لابن نوحي قصرا من الإيمان الصع والنفاق ألك لو وانا لك ربعي وليوم أحصى ألقينه هفا ما في قلوبكم لابن جذار دواع قصرا من اليقين والشك والله أبا عليم اللو قم بذا إذا تصدور لاب جذار دواع فغيره أولى وح لاب كجيرين ابن باب ما أبو أوله إن الذين أخيارته هو اللو عرارين ومنكم إذن كمؤمنين تاكمدا يوما مال عرارين التقاع كل من الجمعان لبدي إذا إنما هو أكل الله استزالهم وعاسم بالرحي وضفلالي الشيطان ملعوك ببعض ما شي برك سببتي هنا لسم بالرحي أي كصابوك نفسدا إذن دفعهم ولقد الله بإن وعفي أنهم حقودة. ان الله مع الذين حقوا قفور اللؤلؤ في بدن لمن تاب جف كفكه كسور نقدا حليم كل غضبان لتخير العبومه عن مستحقها يا أيها الذين امروا قلذي مركم منافقين تاي امركم مدينة كبني او تلماني تلك ماي توحد لا سدح بقلب الى النهايه كل ليش أو إذا ما ذي يدعلك يا رميه إلا جلاء يجوهاص في وصوص يورحمك يو ولاء بح منافقين وإليه وركن باهيم ميان يليه ورجوع الناس نادافل كل كامرة الله مرخوفك سفر صبغ صفرى أو تجاري يا رماه أي قريه أبوه تماهو أما الجياد في سبيل الله يقالو قريه اللو قت أبوه تماهو أيش دو واحد قريه كوسوا قبضهم يايدي جندي جو قلهاي هو شاب دولان معقول سفرنا هيك ربعين هذين منكوذ الجيران مالنتم تصرفوا مية قارس على خب وحير يا ايها الذين دخلوا آمنوا حقرهم يرو انت إيمانكوا كرنيا لا تكونوا عانينا كالذين وقع كفروا قلبي ونا في قنتي قالا او وقالوا يني لإخوانهم في الكفر ولا رهودي قال لماذا هو ولا لك آه haddii marbu haday walaaluhu safraan ku safraan aw kaanu haday noqdan oo zen kuwe duul oo famaatu ama faqutlu ku indana safray إجعل الله أبناء ياله ذلك ورقة حسرة قومهم في قلوبهم إلى لابطوعاتي حدوث غضب قدير يا قدرك فما يسعي نكيم مصيبة إن لله وإنا إليه راجعون وحُجرنا يا وحن ما ملء ما ملء باديت عينا حدث أبوح كُوَّدري لقومكار وعلم أن ما أخطأك لم يكون سيذوبك وما يصيبك لم يكن ليخطئك مثالة الغضاء والقدر والله إبع وحيوان علي وحيوقته لمن يأي ويميت وادلة وحيوقته سدى ماذا والله معدوث حقا مما تعمل وحيو قول يفعل بصمي نيسان بصير إبعو جاذوي ولئن قلتم قتلتم حدي في سبيل الله إلا دين في سكوريا لديه الجهاد اللي يقدروا أو موتهم حتى تسكلمتان يريد أنه عن لقفين ونفلك كل يس كل ما نسوي لمغفرة دنب من الله إلى حق اللي يقدروا إياه الرحمة محريث حقه بل ليد قصير بخير كفيرا مما هو يجمعون قالوا ذا ولا ولئن موتهم حتى بمتان أو خُتلتم حبيو ودائب اللي يدين كدلو لا إلا الله بمقابتان إيبا وإن حقي أيها تخسرون اللي يدين كل من أجو كل كيده كيدي قريدي لابد ما تاي ون لقى فرسنين إن أتكلم كدو ودى حلالة أيها قيمة بدل إنتا سيدي النفقية الحرادة كل من الله سيدي النفقية هذا الجهاد كدو إنتا يا أيها الذين ددت آمنوا حق الرميو لا تكونوا أهاننا فالذين أهوها كفروا حق البانيه وقالوا يري لإخوانهن ولا لوتك عقيدتها إذا الله ربوها الضي سفرا في الأرض للك قديسة أو فماتوا في سفر أي عادوا قدنتان أو كانوا هدئين نغدان قدوا قدوا الله راعي أو فقتلوا في الغزف اللي قدلوا وحيده جرين لو كانوا هدئين الله هاي عندنا أكثر نظر ما ماتوا معين بنتين وما قدلوا لما ليجعل الله أبا إياه ذلك قوم ماذا حترثا شليته في قلوبهم إذا الله ذكوا هذا حاتة والله أبا يحيي وحنا ليه ويوميتوا وحده والله أبا بما تعملوا وحث قولي في البسمة يزن قصير وهو جلا عليه وإن كن حسابتما يا فيجازيكم من ذن كعب المرين عليا من خير فخير وإن جر فجر ولا والله فان كل شيء ان قتلتم هذه الذين دило في سبيل الله إلى الذين في سكريال ده الذين كدلو أو موتهم عقب لماتان إذا كجاهت كجيرة قد إذ واي الذين دلين أجل كيدا لا مغفرة في بعد من الله اذ وين حق الذين كذنبدا و ورعة جنة لسان خير قبيع مما واحد تجمعون غرورنا سندوا اما يجمعوا يغوررنا اي ولئن مط حدثت خدمه سعاده او قتلت أو اجل جله مثل ما اذا الذين لا اله الله ايبوين عجب يا تحشرون قيد كل من اي فنجازيكم على أعمالكم بويدين قابل مرنا يوم تبي ما من الله لين تلقهم ان تدعو اذكر لينا يغالك سدونك دحي يا ديفاتاتي دعداي يا وئد دعو دنتلمان لكن موقف في رسولكم اين شيء هذا رسولك عليه الصلاه والسلام حضر الى ماضي دربي تليي قاربا مالك واجايي لا خلافاي شو الدين هاي تمشي له وحيالي كوناندا انت لخلافاي لا باباي سيي يي اكردي توجلنا لمن تليي أو أشكارك سيدان سيدان يالا يري سيدو يالا يري اللي يالي لكن يالي. يالي مسألة لا يالي وعي أشكارك على دفاتو تمين إثنك يستسوار تود مايلا حمدك وسيرنا لكن سبحانه عليه سلامة والسلام حضير لا خلافي الله نجوى دفاتلا أركي سيداتي يالا لا بأليسمه ويجيني مايا لهور ما زنا مسألة الغضب والقدر وحوى إلى الله المحفوظ كونك أيه وعاصمنا مدعايو كلما مرقي قدر هي قدرك يمادان قد لا تقل لو كلمة لو ما كريم مصيبه دعدادات هذه لو اني فعلت كذا لكان كذا و يكون كذا حق مرقي حدا حق استغلال ساف مرقي حدا ساف يليل لانه لو تفطر عمل شيطان وعاصبي سباق وسحبلات وحنا ديريها أحسن لو لولا ما في الله. إذن لا إذا نقول خير رسولك العزيز غزوة دينا دمائي أسلم حارف دل عدي سمعاني كين جبضنا رك مركبات كره بادية أو حوستها أو تصل حكومي وايي وحكومة عن تي اللي يشويهم باحنيه هي درجال تبع عدن عن شخص نمو حدا لك تبني ما قال تعالى فبوجه فبما رحمت نحري السبب تات من الله ايبا بسبب السبب بابا الرحمة وصدق الله في قوله وما ارسل ايه واي حكومي وايه وحكوها انت ايه ليسو قيمت فاش النمو ايه الدلقات ايه عدمعان تغسي النمو عدالت تبني سوما قال تعالى فبوح يرفض ما الرحمة نحره السبب من الله اي بحقي يسابق دباب الرحمته وصدق الله في قوله وما ارسل لك الا رحمة للعالم لابا قربا يسابق عمليا لغو سمايا يسابق يربا لابا قرب عمليا لغو سمايا أول شيء يا يقين <تصفيق> إيمان في <تصفيق> مركي اللباد هذاك الليلة ترى إسرائيل معرج لقد أيال لقون نقودي، دون س إلى قمر كسيد أسان لمسلك لقندكاي، نمزم على لقون دقي، حظو سيدان بلك بحيةي، ما له إنك سيدان كإنك وصلو، إسكند مادو، يا لقب يقين يا قاسني كدي والله وضي إذا استغنم بالنحريس أطع عليه سلطة وسلب كل كسر ربي يرزقنا فبمر رمة النحريس صبته من الله إلى حق اللقى كان النحريس أي عبد لن تج العناة لهم أمض أنا سبني ماله أطع لنجلا أيام رخ ندخل كمكة عجري اسم مدينة يا ياله خاني طالما كي اسم مدينة كنولا ولا حبيلي مال أنا سبال وجهي والان الاوليس وانا صميين محاروسين والي ما بهم وانا سمايين محاروسه ما يسي ما عجب قليه ودا عجب قليني ودا في جري ووده جري ما شاء الله وك وهي حرام رمانه طحانه ما هانا لو قدر يكون هذه حاجه يبلغه قدر السماء ونقض طرهنا كل شهر نسيل إنك سؤوس مسكحوين أقلها حتى لا إنه سنقفل معها إما شأن أخلى أخذ رسولك ألا نهاية الله وصدق الله في قوله وإنك على خلق عظيم قلك يقف انتوه ما أقف وحد ماذا يجي يقف كي أقف يقص كل قلك أسعى بسجل لحماية مدى كي وحماية كي أسعى حماية حتى أظن أن المسيء المصار كي حمان تفلي أمد لهم أيها كانت جري قلت الرحمة إباكوا قالي يادلين تجل عناتي صوباني لكم أمدا إيوالا وقور كنت أضحان لهي فضان إن لو كانوا قوري لمسيتا كما أضحون سيئو القلقك أضحان لهي قال إذا القلب إن حالي سلابه لن فضوهك لتغي من حولك قاركك لسهمك أي مادين إذن هادات قائد نيمو إلينا ذو حقا مسا دونيسو لابد قانيسا ببذل وحلم ساد في قومه الفتا وإن هادو لقلقوصو أضوكراتك حق لو أين هادو يغطي تاي إليها ذو عقلك وقدرية قاسي نيمو ذهب أهيريناتك هادو يكالا لباكو قفلا كلك ولو كنت مباتي لتدعان لهي فالظل قفل المرجع قفت بي عدح و جيبه اعلابه يهر صعونه انا قولين يتباصل انا قولين ماذا ياربضا بيصومارين قالوا يا في اي الاهين قالوا نوا دباي قالوا كروة قالوا واقف المرجع لو كان جيبه اعلابه فالضمو نوعا سدادها الله هاي حتى ما ايكول جرته غليد القلب نحري الثره قفا انتبع لهين انظروف تقدريني تتك او عينين ما باتي شمالك اللي تجي لهاي، من حولك الجار كاجا حد موه أمرك هذي مال خلافينه، مال جافينه، إلى هذين معافينه، سافوا عنه، كافي، سافوا عنهم وحدا معها، أي واحد بيبقى كفاي جالن، أوي أذى كاجالن، أوي ألا كجالن، أوي إلى هذين بيجوا ذئن يا سلام واستغفر له إنتاج عزيزه حتى نعذر مستجاب دعوة والرسول وهو واركا قال السؤاليني وصدق الله في قوله ولو أنهم إذا لموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله تواب الرحيم ماركا لهم واركا قال النقين هو استغفر لهم مبدا في لا ورتوكو الى اوكو ان عربي ودافده اي خلافاي نبدا المركز سو درتي او حقنا فيسد حقنا دبدا ببرس تراكو يقول لي قول وردم بيدن كدرس ما حييني واشاورهم في الامر لا شهادنا فبني مشاور الله فرايا بوحي وكسوده ااحنا اكمل الناس عقلا وحي كاني كنتو دغاي يا لاله يا حدك قال لا تسو مكان علي سلام كثير المشاوره حتى متاع بيتي فكاني كان انت اللي قاعد تقول لي ديمار حكم كاي المسلمين تداقن كذا مشاورة لوفركني اساسيا دو ياي اولا انت وحي اي كتا جاتك والعقل قال انتي وداك تسكم ما هذه واحدة ثانية بدك هدئو تشلو استحقاليو اسكو حرنانتي لغبي اهو اعتصمو بحبي الله جميعا اهو ماشا اسكدراني قف انتو كو يا رايكو تحقالي المحاية اللا اكو يري حرميني لكن دوترالا ما رصدو دور كان لا اهلو سديو حكاريكي سيلاي اهي ومدر انتا لقشا اللقو قمونا وحالا اي كان اي محوي وانا الليس كل انتي هدو قفل والغوير سنعي هدو صوابك وفرقان والنعي والعداديني إذا وحاكلانا يمطل عذي أهم فكانين يددكم من ذو بأ كلك وامرهم شورة بينهم والذين عيضا مرك كريئة وشاورهم فأفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لا تسو قوان مركي اللي وأرنتي واسدات الريح لكن نقض قانكما كيشقوديرنا كقل الله عز وجل عزيمة جلتو يا المر كل كلامه لبعني ما ما جل معيا لا شكر حقك ماها فإذا عزمت قرث قصدي صعفة وقل على الله إلى أنتاب رسكتو قانكى فلي وحد نوجاته إن عقا الله معبد عظا يحبونه جميع المتوكلين لك إبرسكلا إيا ينصركم الله بقي إياه قلبه أما مريكة وحكد دونه أما روز وحكد دونه وركد واندم عليه إياه ينصركم الله هو إلى حدود إديم فلا خال بالكوا قف إلى كتب روند الكان كأخروكم ماخذ إلى قرجالك ما ينطوينه وعسيا إلى أسباب أفره يولدوما ذوق قرجاله هرص قرجالك مو منك على جربه ولا ينصرن الله هو ما ينصره يرى و يغرقر يا قوم يا اللَّهَ و غرقر ان الله القوي العزيز يا صرا ان احسن و غرقر الذين امكنهم في ارض اقاموا صلاه فلا تدين لتوسيه ولا ميل مريو صلوا صلاه ما اقاموا على الرهب قعدوا يا صرات حول هذا وسننها وهيئاتها او دمينا معلقيل علينا مكروهاتها وممضلاتها يهب لناي اجر كده داو عاي بالق الىنا و خلوت رسول خويري صلوا كما رايتووني او صلوا صلاة صلاه الله وبالله طيب صلاه دي والله تاغي مشان لبا عيدنا كو ديري لهسا لما كو ديري لهسا كو قالا لغو شيغايا قان مسلم مالوش يا جاية قان ما تكلال قان ما تكلال الذين إيم كانواهم في أداء قام صلاة واجو لبا وأتو زك سكذا وأروحني ماليا أو يابل أو قف خنيج مال غذانكا كلكم مالكيس قبل كقوليو كف غير مسلم كنا مالو صدق وأمروا بالمعروف انتظرك تقفسح يا رأي إن أتراوش خدسك إسلام لماذا؟ ونهو عن المنكر أفرتان كونك إلا سمعيه يقرقارك إيد إيماني ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله على القوي العزيز الذين إما كناهم في الأرض أقاموا صلاة وأتو زكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر قال إن سركم الله أفرتان مركا سمعيسان ja niin kerrallaan, hallaa, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on Afghanistan että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, لا يه عروتي إذا فلا غالب لكم صح أي واحد لكم أي بهدوء ذن هجيو أو أتكتك أنفرتي سرد ملء زكملء الأمر بالمعروف ملء والنوع المكر ملء فمن الذي يسركم من بعدي ملكي مريكان يا روسيا القوة العظمة والقوة الوسطى والصغرى أي سكدرمان هل تنتري مالي ويأخذ لكم حديدة بعيد هجية فما واقوما بعكس أزه الذيك ينصركم إذا مِنْ جان من بعدي إلى أحد بعيد هجية كقل كإذين كرقو قوما وعوي مجرى وصدق الله وَمَن يُحِينِ اللَّهَ فَمَن لَهُ مِن مُقْرِنٍ وَعَلَى اللَّهِ أَبْوَينَ كُرْكِ فَلِيَتَوَكَّلَ تَلَسَّرَ الْمُؤْمِنُ أَن فبما رحمت إن حاريس من الله إلى عجل لا جن حاريس ذي أضلنت صوب أنا جل لهم أومدى أول كنت حد أضعان لهدمة فضل إنتبه عدهم خليذ القلب لا بذكنا حاريس لا بقى. لم لا نفضله أومدى واكرتاجي لهين من حولك جارك هذا فافرع عن في أنهم حقوله وصغير لهم إلى ذنب دافع وجبري وشاورهم لا تشف الأمري تلاه تحقيلي فإذا عزمت حداد قعان ستيد وقسديد فتوكل على الله إلى إلا كركو ترساري الصعو إن الله إلا عبو حج علياي المتوكلين تدكي إلا حس كذا إي الله حدوه بإذن كرقارو فلا غالب واحد كأت كانكرا لكم إذن مصونا وإي يخذلكم حدوه بإذن هجيه فمن واكما ذاكاس الذي كواكما ينصركم إذن كرقارايا من بعده إلا هدو إذن هجيه كذل وعلى الله إذا وإنكرك لا على غيره أحد كلمي فليتوكل حتى رسارتين المؤمن تتكعفهم نبيه وما كان النبي دقال بالقالي وقال جبال جبال لحلي نتوق المنافقة أيها قول غروح بدنه قالي أركي انتو ضوضوبتو مالك سيداس مركو يالي ووح صورة قالت ما لا شوي ديي نو البايشو كلفته ولا يني والقربوشي قروح بدني ا ما جات ليا قاساي حياتك لو في ديي وصوبنا قاسه نغا مشي انقول ا باين ماشي تيتم كما درنو قال تعالى الى اوجره وما كانت جدما للنبي نري اوجدما اي غله لهم خيانه شكن النبي ما نغر يا هوس وقايد يا اسمان قينمو شكن النبي ما ايغلو أي انه وحده كره هو من روحه ياغلوه وحده كره يوم القيامة قيامه ما لينذا وحد خيانتي حد يودش كوده ادكيني دونته وصدق الله في قولي ليحمله ازارهم كامله يوم القيامة ومن ازار الذين يظنونهم بغير علم على سام يزر ولا يحمل الاثقالهم وَقَالَ الْمَلَأُ مَا هَذَا قَالُهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ثُمَّ كَقَدَالَنَا تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ نَّفْسَهَا ۖ عَلَىٰ أُذُنَيْهِ ۖ وَأَخْرَجْنَا لَهُ مِسْطَرَةً لا كَسَبَتْ وَحِيَكَ لَبْسَتْ وَهُمْ ذَٰلِكَ لَا يُظْلَمُونَ إِلَّا دُونَ مَا يَفِي لِنَفْسِ حَسَنَةٍ وَنَأْجُرُهُمْ وَلَا بِزِيَادَةِ سَيِّئَةٍ حَمَلُهُ الله إلى فَمَن رَّحِمَ إِذَا ضَاعَ الرَّاعِي كمان قفمو للميديا باعلان نقضي بس أخدين عرب من الله يبعدي أو ما هو هوليزة من أنكسي حرمت إذا أي جهنم وتجي وبس المصير انت الله هذا كانوا بعثي بلبلان هي جهنم ويج هم دتك درجاتهم درجية الأول عند الله يبعدي ما يلاك والله درجية ولا هو بصير الأوجدة بما يعمله أدمى وعيسى منايا لقد وحده من الله أكبر نعمة من الله كتمد ومدارتمد وعوية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. حيا لمارك صوبع عالم كردم واجد سناء. أول المسلمين قف كلياتهم من منزل. حذوقا ريسا ومرت الله أنا أكون أول المسلمين إلى قفوه كان أو مدن كملة اسجد كوا. مرك iyadoo halaag lagu socdo gasiil al arabiya oo darri makal mukarrama oo darri waxa yale falkumadii tiilay meel kale ba maqli waati li adiga labada ah uga dashay inaa tawilka dhaaqto gabadhana iyadoo nool ajugto waati li شيء nari uu ka dhintay duqda ku dhasantii الا تنكم عمانك هرباؤكم من النساء الا ما غسل فانه كان فاحشه وساسبيل وحاتي لي ان قفن الحق مرين وعاتي لي ثمر اللي يشكو ولا لف بخيو او لو كيزي الليبا ان كل كحوش وسيد اسمر اذا الى كل كاس ربي سبحانه لقد وعده من الله الهن وقلديس على المؤمنين عبا انت الروميسي كركو هذا بوقتي وبعث عبا بلحيا فيه مؤمنين تلعبو دا. ورسولا بلحيا رسول كاصوا من أنفسهم جن ما، ملقنا معها حيوان كلنا ما، مشاركية قلقا بلحيا حربا قلقا بلحيا خريشا قلقا بلحيا بني هاشما قلقا بلحيا مكل المكرمة قلقا اكبر أكبر نعمة سألوه أفقصها انتاز كيمن ونحن نجري اسويدي الملك نصب أي أخلاق نينك أقوقهم بدأون إذا الكيو رسولا أن يؤلب بحيي من أنفسهم إياك كميدا يتلو أغريا عليهم كوركوضا أيات أيات كأبا ساتجي مهمة ديو يكوركوضا كأغرنايا ويزاكيهم وحدنبيا أيو كدورايا ويعلمهم وحبرايا الكتاب حكم ككتابك أبا كجيرا إياه والحكمة سنة رسولك سيديه ارتين لها وإن كانوا وحياهايين من قبل انتا رسولك لا صادر لا في ضلال بعد انما قدهت مضين عد وما كان للنبي وجد ما أن يغل وحينو خيانو وما يغلو قفك وحدك يتيو الله من دنا بما غل وحو يوم القيامة قيامة ذا مالين تاذا ثم توفى ولود ما يسترعي كل نفس نفلارك لمانته وحلود ما يسترعي ما كصفت وحيك لفستي وهم ذاك لا يظلمون لا ظلم مايو فمن رو اتبع الرعي في الوان الله الى ربذ الرعييه كما روح لمده با نوقدي بسخاد قريب من الله كرام نوقدي وما هو هويجيسا كان موياي وبئس المصير انت الله هذانا يدا اوق باسي بل بدن هم دكه درجات اصحابي درجه درجه الملك الالي عند الله اباقتي هم مؤمنين ترى درجه سرلي كو نظركات والله إبه بصيرنا له جدا بما وعى يعملون أدوما سمين أيان لقد وحدب من الله إلهين قال ليسي على المؤمنين مؤمنين تكرقوا نعمة عظيمة برواقوي أيقو قال ليسي إذ قروا بعث إبه بحيي فيه المؤمنين تدعوا ذا قل من أنفسهم إذا كذا يتلو أغريا عليهم قرقوا ذا آياته الى ايدي الكوهرية ويزكيهم وفو طهيرة ويعلمهم بلى الكتاب كتابك حكم كيساية وحي بلى والحكمة سندة بلى وإنه شانية كانوا وحي مؤمنين تهانجرين من قبل صوبنا كهر لفي ضلال باضي لما قدهت مبين عد أو لما أصابتكم يبقى الله قولنا غزوة توحد أو لما أصابتكم حتى إذن كل عضي مصيبة بلى ووحد الذين كو جبيي قضى صبت إذن ناعد هشان مثل ليها في بدري راب الله بكاذا ومركا تضباطنن ليذن كدلا يوحد إذن كا تضباطنن الدشاء تضباطنن قفاراته قلتم وحد لديهن أنا حقابا هذا ورقا كي يمت مؤمنين بانناي مجاهدين بانناي أهل حق بانناي عجرة سينا لو جبيي هذا قل هو مصف من عند أنفسكم حسولكم محلو عاسي والله قرمري من عند أنفسكم نفسناك تلي من إن الله على كل شيء وعلى أرك كل جيكرك قدير فبأوه دوي وما أصابكم ببك إذن قدعي يوم مال من ثقائي كل مين الجمعان لفضع إذن فبإذن الله مسألة الغضاء والقدر إذن الله كتمد قدرني وليعلم إذا إذا أعطيت المؤمنين والذي قرد هرسناي إلا كربعه ومنافق إيمان كيسو بان بانيه إيمون مُؤْمِنٌ كيسو ببيه إلا كربعه بأب الرب وليعلم إذا أبعه أعطيت المؤمنين أول بواقه لكن أمو جيه ومده نعركه الذين الَّذِينَ نافقه أورك أو الله يري تعالوا قال يما Big Ten نقول انوا كانوا يعلم لها قال يا فاعلوا بيدفع وعقة وحلوا ولا قاتلوا في ح الله إنها الحديث فيها والي اختير هذا يجب زيادن ي كل مغانبهم أوً يا فاعلوا إنهم قمت بتب something إما قال هذا تادي ادويل اليدي اقول بيحظ يتباه لا قال لimentos وقول لو نعلم هذا لأُقاذ قتالا نجعل لا تبعناكم وإن راعي العين إذا لم نكن نقتلا كل كهدا عروشنا كأعين قالوا مو قال كان أي كأعين مالنتس و قال لما عدا إلى غيرهم منافقين للكفر قال لهم أيوما إذن مالنتس أقربوا دوام بديهم منهم لحقوا له للإيمان أما أفق لا إله إلا الله جل يحي يقولون وحي كلهم منافقين في كفروا دو ما وانا ليس في قلوبهم لا صدق او ايمان يقين لا صدق والله ابن أعلم وهو قوم إما ما يغتم على شعوك كرنايا الذين منافقين قالوا يري لإخوانهم ولا رحظ وقعدوا اليهو كفاريسيه دغالك لو ضاعونا او كو دغالك غلاي باي القبان لو ضاعونا حجينا تريال هياي ما قتلوا لمن دل أن قلوا حاطر هذا فذروا كرعبة عن أنفسكم نفتن الموت جاري كرعبة إن كنتم هداهه سادقين قوام ساجي ولو حينك عبد أخيارك عبد الجودي خلاني عبد الجودي لا جاري وتقيم بعض القيسه ولا تحسبنا حماليننا الذين أخيارته قتلوا للاجى في سبيل الله دين الدينة سكرية لديد اللغو الله كحمزة ومصعب وبقية إخوانهم أمواتا هؤمرا إنه نكوه بال إنه غير يوضي هذا الكهده أحياء ونولي حقا يكون نوليهم واساسا نرشو وحا عند ربه عندنا ماه أكتر الدنيا ماه عند ربهم رب يقول أكتر جنة دا دا أي يكون حديث إمام مسلم وريج مصوبنا كشجع أرواح شهداء ألدت كودس النفاق في الكوذي في حواصير الطيور شن برج أي أيكوجرتا خمر عجارا شن برتا في الجنة جنر أنت كفظته أيرجيك يا لحمته إلى قناديل تحت العش حرين كنا وحيد بريدا بترمكثي يا نر العشة هل كاتي عند ربهم خبجوا دكتبا يرزقون اللوجع شما فريحين إلى جواد فرحا بما أجدا أعطاهم الله بسيم من فضله يغذى فرعى إلى جوحي جارك يكبر عزين فرح, فرح لبارن دكتن جاريون أولينه الجهادا ويسبشرون وفرحين بالذين وراله وان لم يلحقوا حلال بهم يجا وولدا أي أوفر حايان من خلفهم كلاش ولا أو حلاجين تكانتي مانين إن جهات كندي مانين والين ولا وحنان وكان نيم أوجا كا كل كان نجنا مصلحة كارمي أنا أوفر عصرنا يق على شركم وأوفر حاينا ألا خوف بغض إن عليهم كرك ولا أهان فلهم فلاهم الأمن وطمأنينة والوقار والسكين بليجين فلاهم أهان مايان يعذنون كواتيرا فَلَهُمُ الْفَرْحُ وَالْحُضُورُ وَالْسُرُورُ وَالْبَهْجَةُ بَيْلَيْهِ أولا ما أصابتكم هدى كل هذه مصيبة تنبلو قد أصابتم آذها شيء مثل إيها الله بلابك قلتم هو آترا ذين هذا اللي بكا قل صوبنا هو هو اللي بكا لذين قاري من عند أنفسكم نفتي مكيم. كيّمي إن الله إباوين على كل شيء وعلى رك كله كركي. قدير إباء وذو وما صابكم عايز كدعي يوما مال إلتقى الجماع لظل عيدا كل من حبي إدم الله الله إذا كيفه إدم كدعي ليولي علمه إبينه موجيه المؤمنين تتعقر ميل وليعلم علمه إبينه الذين أرداشنا نافقوك قالوا بي أو وقيل لهم يرا تعالوا منافقين كلاية قاتلو تعلمه إشبيل الله إلى دين تيسكورياليد إذا كنت أعلم أو إذا فعلنا خيفك على قالوا هؤلاء منافقين تجراذ لو نعلم حدا نحن قتال دجال لا تبعناكم ويدن راعي العين هم منافقين الكفر يعلمون أي يوما إذا ما لنت أغربو دوم بذينهم منهم حق الله ليمان يقولون وحيافك كليين بأفواه أفضي الكذبة وحن ليس عين في قلوبهم لا تفعل كذب والله اي بنا اعلم ان لو بما هو عاي يكتمون قرن ايام الذين منافقين تا قالوه للا ولا لهذه وحيرا ذا وقعدوا وقد قعدوا يقول الله فادي كفر سيدكالك ايه وحيرا ذا لو اطاعونا حتى يولا رهننا نتليلا ما قلتلوا لما الدلين يقول صوبنا وعدنا حتى ان لدلين فدروا عن انفسكم إذن كان نفقيه الكين نيغا ورقوت كباحا الموتى كيري كارابا إن كنتم صادقين كو وكروسيقى قفك إذنك جوغا إنو صنماني ولا تحصابانا مؤمنين همالينين الذين الرقي قتلوا اللغودلي محذيه غيرك في سبيل الله إلى ديمتي دي سكرية لدى اللغودلي أمواتان كوال انتهاء مالينين انتقال بيسا ميان هلقا ايكتا جانا يكووريقان والقبر إما رولة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرنا بل أحياء وأن نوليهين عند ربهم سبقوا الأكتبين يرزقون الكاثر الغب إلى حياة ذا المركب وحياة غيبية مرزخية لا نعرفها ونؤمن بها لقوله تعالى فأوديل في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواطا بل أحياء ولكن لا تشعروا نولر تقنن معها لكن ورميسان فريحين وحيكوا فرحيا بما وحي آتاهم الله إبسيين ومن فضله الذي يغذي ساء ويستبشرون وحيو بالذين بسبب الذين كوي الصور طوضا لم يلحقوا هلالين بهم من خلفهم إلى شوتك هلالين ألا خوفهم عليهم كركوضاهين أولا هم أين عين يعزلون أي أفر والله أعلم